114. جهنم يصلونها فبئس المهاد 115. هذا فليذوقوه حميم وغساق 116. وآخر من شكله أزواج 117. هذا فوج مقتحم لا مرحبا بهم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 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ظُلُمًا ثُمَّ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ 124. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم ذَلِكَ 125. إن ذلك لحق تخاصوا أهل النار 126. قل إنما أنا منذر 127. وما من إله إلا الله رَبُّ رب السماوات وَمَا وما بينهما العزيز الغفار 115. قل هو نبأ عظيم 116. أنتم عنه معرضون 117. ما كان لي من علم بالملأ يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُجِيرٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 111. إلى يوم الوقت المعلوم 112. قال فبعزتك لأوينهم أجمعين 113. إلا عبادك منهم المخلصين 114. قال فالحق والحق أقول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 112. ولتعلمن نبأه بعد حين 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. اللَّهِ الكتاب من الله العزيز الحكيم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 114. إلا ليقربونا إلى الله زلفا 115. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون 116. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.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 113. بعد خلق في ظلمات ثلاث 114. ذلكم الله ربكم له الملك 115. لا إله إلا هو فأنا تصرفون 116. إن فإن الله غني عنكم 119. ولا يرضى لعباده الكفر 110. وإن تشكروا يرضه لكم 111. ولا تزروا وادرة وزر أخرى 112. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون